شباب الدين ما نخشى الحرايب ما مهددنا نادت البيضاء ومارب سريه مننا تسوا كتايب نخوض الحرب في سود الليالي رجال الله وانصار العقيده عدو الدين بنقطع وريده بنادقنا على الحوثي الشديده على انصار الغميني والملالي على انصال الضمين والملالي إذا ندى منادي نصرة الدين يلب كل نشمي واحمر العين نسوي مثل ما خبر وحطين ونبدل العقيدة كل غالي سرينا عزها ولا عزاها فراشي ارضي والحفي سماها سرينا والمذلة ما نباها تحزمنا جعبنا والأوالي تحزمنا جعبنا والأوالي صرينا عزها ولا عزها فراشي أخي والحف سماها سرينا والمذلة ما نباها تحزمنا جعبنا والأوالي صارينا كل من جهز عداده جهاد الرفضه نعم العباده إذا متنا فميتنا شهادة ويوعد الله صادق لا محالي وعد الله صادق لا محال إذا نادى منادي نصرة الدين يلبي كل نشمي وحمر العين نسوي مثل ما خبر وحطين ونبدل العقيدة كل غالي رجال الله وانصار العقيده عدو والدين بانق طع وريده بنادقنا على الحثي شديدة على انصار الخميني والملالي على أنصار الخميني والملالي نشى مهمهم نصر الشريعة تغوض الحرب في وقت الوقيعة هم الأنصار هم خير الطليعة عقيد شامخة مثل الجبال نجاهد لجلي يحكم دين ربي إليه المرتجى قصدي وحسبي دروب العز منهجي ودربي وهذا مقصدي في كل حالي وهذا مقصدي في كل حال إذا ندى منادي نصرة الدين يلب كل نشمي وحمر العين نسوي مثل ما خبر وحطين ونبدل العقيده كل غالي سرينا عزها ولا والأعزها فراشي أرضي والحفي سماها سرينا والمذلة ما نباها تحزمنا جعبنا والأوالي تحزمنا جعبنا والأوالي صرينا عزها ولا عزها فراشي أخي والحف سماها صرينا والمذله ما نباها تحزمنا جعبنا والأوالي صرينا كل من جهز عداده جهاد الرفضه نعم العباده إذا متنا فميتتنا شهادة ويوعد الله صادق لا محالي وعد الله صادق لا محالي إذا نادى منادي نصرة الدين يلبي كل نشمي واحمر العين نسوي مثل ما خبر وحطين ونبدل العقيده كل غالي رجال الله وانصار العقيده عدو الدين بانك طعوة ريدة بنادينا على الحثي شديدة على انصار الخميني والملاني على والملالي نشام همهم هم نصر الشريعة تغوض الحرب في وقت هم الانصار هم خير الطليعة عقيده شامخة مثل الجبال نجاهد لجل يحكم دين ربي إليه المرتجى قصدي وحسبي دروب العز منهجي ودربي وهذا مقصدي في كل حالي